فقد روى الإمام الخطيب البغدادي في كتابه اقتضاء العلم العمل جملة من المرويات والأحاديث والآثار الجليلة التي ينتفع بها من أراد الله به خيرا وبصره بما ينصلح به دينه ودنياه ولقد افتتح هذا الحافظ الإمام الجليل كتابه فقال نشكر الله سبحانه على ما ألهمنا ونسأله التوفيق للعمل بما علمنا فإن الخير لا يدرك إلا بتوفيقه ومعونته سبحانه ومن يضلل الله فلا هادي له من خليقته وصلى الله على محمد سيد الأولين والآخرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى من اتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه فإن العلم شجرة والعمل ثمرة وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا وقيل العلم والد والعمل مولود والعلم مع العمل والرواية مع الدراية أي مع الفهم والفقه للحديث فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما وما شيء أضعف من عالمين ترك الناس علمه لفساد طريقته وجاهل أخذ وجاهل الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته والقليل من هذا مع القليل من هذا أنجى في العاقبة إذا تفضل الله بالرحمة وتمم على عباده النعمة فأما المدافعة والإهمال وحب الهوينا والاسترسال وإيثار الخفض والدعه والميل إلى الراحة والسعه فإن خواتم هذه الخصال ذميمة عقباها كريهة وخيمة والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة فإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا قال بعض الحكماء العالم خادم العمل والعمل غاية العلم فلولا العمل لم يطلب علم ولولا العلم لم يطلب عمل ولأن أدع الحق جهلا به أحب إلي من أن أدعه زهدا فيه وقال سهل بن مزاح الأمر أضيق على العالم من عقد التسعين وهذا عقد التسعين هذه الحلقة التي لا يظهر منها شيء وعلى قال الأمر أضيق على العالم من عقد التسعين مع أن الجاهل لا يعذر بجهالته أي في بعض الجهالات لكن العالم أشد عذابا إذا ترك ما علم ولم يعمل به قال الخطيب وهل أدرك من أدرك من السلف الصالحين الماضين الدرجات العلى إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا وهل وصل الحكماء إلى السعادة العظمى إلا بالتشمير في السعي والرضى بالميسور وبذل ما فضل عن الحاجة للسائل والمحروم وهل جامع كتب العلم إلا كجامع الذهب والفضة وهل المنهوم بها إلا كالحريص الجشع عليها أو عليهما وهل المغرم بحبها إلا ككانزها وكما لا ينتفع وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتها فلينظر امرء لنفسه وليغتنم وقتهم فإن السواء قليل يعني البقاء في هذه الدنيا قليل والرحيل قريب والطريق مخوف والاعتزار غالب والخطر عظيم والناقض بصير والله تعالى بالمرصاد وإليه المرجع والمآب فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَنْ يعمل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فبدأ بروايتي أحاديث هذا الكتاب الجليل وقد أتيت لك بخلاصتها فكان أول حديث هو الحديث الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه فكل ما فتح الله عليك في مسألة علمية سمعتها في خطبة أو في درس أو في شريط أو قرأتها في كتاب ولو خمس مسائل فهذا علم تطالب بالعمل المترتب عليه تسأل عنه يوم القيامة إما أن تكون هذه المسائل الخمس حجة لك أو عليك وروا بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال تعلموا تعلموا فإذا علمتم فعملوا ثم روا بسنده عن أبي هريرة قال مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله عز وجل وروا عن الزهري قال لا يوثق للناس عمل عامل لا يعلم ولا يرضى بقول عالم لا يعمل وفي رواية لا يرضين الناس قول عالم لا يعمل ولا عامل لا يعلم فروى عن أبي الدرداء رضي الله عنه وكان من علماء الصحابة قال إنك لن تكون عالما حتى تكون متعلما ولن تكون متعلما حتى تكون بما علمت عاملا هذه صفة العالم والمتعلم وروا عن سهل بن عبد الله التستري قال العلم كله دنيا والآخرة منه العمل به وفي رواية قال العلم أحد لذات الدنيا فإذا عمل به صار للآخرة فالكثير من السفهاء إنما يتعلمون تحقيق المسائل ليجادلون بهم بها السفهاء مثلهم ولكن العلم يؤخذ لله ولهذه الحجة التي تترتب عليك من هذا العلم فإن عرى علمك عن العمل كان الجاهل أفضل منك وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله فالجاهل لا يعلم فيعذر بجهل أما الذي يعلم ولا يعمل أو يعمل بعكس ما علم فهذا هو وروا عن سهل التستري الناس كلهم سكارة إلا العلماء والعلماء كلهم حيار إلا من عمل بعلمه قلتم فالذي لا يعمل بعلمه متحير ولو كثر علمه وأشير إليه بالبنان ورواعا سهل أيضا قال الدنيا جهل وموات إلا العلم والعلم كله حجة إلا العمل به والعمل كله هباء إلا الإخلاص والإخلاص على خطر عظيم حتى يختم به وروا عن الخواص قال ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العالم من اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم فالضابط الجمع بين العلم والعمل وروا عن عباس ابن أحمد في قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا الآية قال الذين يعملون بما يعلمون نهديهم إلى ما لا يعلمون وروا عن يوسف بن الحسين قال في الدنيا طغيانان طغيان العلم وطغيان المال والذي ينجيك من طغيان العلم العبادة يعني العمل والذي ينجيك من طغيان المال الزهد فيه وقال بالأدب تفهم العلم وبالعلم يصح لك العمل وبالعمل تنال الحكمة وبالحكمة تفهم الزهد وتوفق له وبالزهد تترك الدنيا وبترك الدنيا ترغب في الآخرة وبالرغبة في الآخرة تنال رضا الله عز وجل هكذا على هذا التسلسل وروا عنا بالقاسم الجنيد قال متى أردت أن تشرف بالعلم وتنسب إليه وتكون من أهله قبل أن تعطي العلم ما له عليك احتجب عنك نوره وبقي عليك رسمه وظهوره المظهر الخارجي ذلك العلم عليك لا لك وذلك أن العلم يشير إلى استعمالهم. فإذا لم يستعمل العلم في مراتبه رحلت بركاته وروى عن مالك بن دينار يقول إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علمه أدبه وإذا طلبه لغير ذلك ازداد به فجورا أو فخرا وروى عن حبيب بن عبيد قائم تعلموا العلم وعقلوه وانتفعوا به ولا تعلموه لتجملوا به فإنه يوشك إن طالبكم العمر أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه أمر عظيم عن أبي سعيد الخراز قال العلم ما استعملك واليقين ما حملك يعني ما حملك على العمل الدأوب المستمر والاستعداد في كل وقت وحين للقاء ربك وللموت وروى عن قال إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عباده لا يكن إنما همك أن تحدث به الناس وروى عبد الله التيمي قال هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل يعني لا ينتفع به صاحبه ما لم يعمل به وعلى ضوءه وروى عن قال ما علم الله عبدا علما إلا كلفه الله يوم القيامة ضماره من العمل وروا عن الفضيل بن عياض قال لا يزال, جاهلا لا يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به لا يزال العالم جاهلا بما يعلم حتى يعمل به فإذا عمل به كان عاملا وما أكثر العلماء الجهال ورواه عن الفضيل قال إنما يراد من العلم العمل والعمل دليل والعلم دليل العمل ورواه عن عبد الله بن المعتز قال علم بلا عمل كشجرة بلا سمرة وقال علم المنافق في قوله وعلم المؤمن في عمله وروا عن حلبس الجيلاني قال تقول الحكمة تبتغين ابن آدم وأن تواجدني في حرفين أي في أمرين تعمل بخير ما تعلم وتذر شر ما تعلم وروا عن أبي الدرداء قال إن أخوف ما أخاف على نفسه أن يقال لي يا عويمر وهذا اسم أبي الدرداء هل علمت فأقول نعم فيقال لي فماذا عملت فيما علمت وروا عن الحسن البصري قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال من قال حسنا وعمل غير صالح رده الله تعالى على قوله ومن قال حسنا وعمل صالحا رفعه العمل وذلك بأن الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وروا عن الحسن في قوله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه قال عمله وروا عن بشر بن الحارث قال إنما فضل العلم العمل به ثم يرتقى به في الدنيا والآخرة وقال العلم حسن لمن عمل به ومن لم يعمل ما أضره هذه حجج والمراد العلم عليه حجة وضرر ما لم يعمل به وروا حفص بن حميد قال دخلت على داود الطائي أسأله عن مسأله فقال أرأيت المحارب إذا أراد أن يلقى الحرب أليس يجمع آلته فإذا أفنى عمره في الآلة فمتى يحارب إن العلم آلة العمل فإذا أفنى عمره في جمعه فمتى العمل؟ فإذا في غطان متوازيان تعلم وتعمل بما علم حتى يبارك لك ويسر لك علم ما لم تعلم وروا عن أبي الدرداء أيضا قال ويل للذي لا يعلم وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات أي له ويل سبع مرات وروا عن أسامة بن زيد حب رسول الله وابن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث راه الشيخان يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيقال أليس كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا أفعله وأنهاكم عن المنكر وآتيه قلت والذي يعول عليه هنا اتيانه للمنكر مع نهيه عنه اما المعروف الزائد عن الفرض والواجب فلا سبيل للوم للوم الانسان عليه قال تعالى ما على المحسنين من سبيل فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يكثر من الصيام فقيل له فقال يشغلني الصيام عن القرآن أي عن مراجعته ومدارسته والتفقه فيه وحفظه ولأن أعمال البر والصلاح كثيرة والذي يحسنه البعض قد لا يقدر عليه غيره ولذلك يتقرب المرء إلى ربه بما يسره الله له وهذا أمر يختلف باختلاف البشر فرجل عنده القدرة الدائمة على زيارته الرحم. ورجل عنده القدرة الدائمة على الصيام ورجل عنده القدرة الدائمة على الإصلاح بين الناس ورجل عنده القدرة الدائمة على حفظ كتاب الله ومراجعة وهكذا فكل عمل يسر الله لك أن تتقرب به فتقرب به وإن أردت أن تتقرب بالجميع فهو كما كان عليه أبو بكر رضي الله عنه وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وروا عن يحيى بن معاذ الرازي مسكين من كان علمه حجيجه ولسانه خصيمه من كان علمه حجيجه ولسانه خصيمه وفهمه القاطع بعذره وقيل لبعضهم ألا تطلب العلم فقال خصومي من العلم كثير فلا أزداد قلتم يريد كل مسألة علمت فقهها فهي حجة علي يوم القيامة ما لم أعمل بها أو أعمل بعكسهم وروى عن سري السقطي قال كلما ازددت علما كانت الحجة عليك أوكد وروى عن أحمد بن سمعون قال كل من لم ينظر بالعلم فيما لله عليه فالعلم حجة عليه ووبال وروى عن الشعبي قال ليتني لم أكن علمت من, من, من هذا العلم شيئا وهو من أئمة التابعين وروى عن سفيان الثوري قال ليتني لم أكتب العلم لم أكتب العلم وليتني أنجو من علمي كفافا لا لي ولا علي وروا عن محمد بن واسع قال قال لقمان الحكيم لابنه يا بني لا تتعلم ما لا تعلم حتى تعمل بما تعلم وروا عن مالك بن دينار قال إني وجدت في بعض الحكمة أي في كتب الحكمة لا خير لك أن تعلم ما لم تعلم ولم تعمل بما قد علمت فإن مثل ذلك مثل رجل احتطب حطبا فحزم حزمة من الحطب ذهب يحملها فعجز عنها أي لثقلها فضم إليها أخرى فكل مسألة علمت فقهها هي حزمة من الحطب على ظهرك بل أكثر بل جبل من الجبال إن لم تعمل بها وروا عن عطاء بن أبي رباح قال كان فتى يتخلف إلى أم المؤمن يذهب إليها عائشة رضل الله عنها فيسألها ويتعلم منها فاسألهن من وراء حجاب وتحدثه فجاء فجاءها ذات يوم يسألها فقالت يا بني هل عملت بعد ما سمعت مني فقال لا والله يا أمة فقالت يا بني فيما تستكثر من حجج الله علينا وعليك وروا عن شعبة قال ما أنا على شيء مقيم أخاف أن يدخلني النار غيره يعني العلم والحديث لأنه حجة عليه وروا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إني لا لأحسب العبد ينسى العلم. كان يعلمه بالخطيئة يعملها وروى مالك قان قرأت في التوراة إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا أي كما ينزل الماء على الرخام فلا ينتفع به كهذه التربة التي تأخذ المال وتنبت الخير عن وهيب بن الورد كذلك قال ضرب مسل عالم السوء فقيل مثل العالم السوء كمثل حجر دفع في ساقية فلا هو يشرب من الماء ولا هو يخلي عن الماء فيحيى به الشجر أيها الناس ولو أن العلماء ولو أن علماء السوء نصحوا لله في عباده فقالوا يا عباد الله اسمعوا ما نخبركم به عن نبيكم وصالح سلفكم فاعملوا به ولا تنظروا إلى أعمالنا هذه الفشلة فإنا قوم مفتونون كان قد نصح الله في عباده ولكنهم يريدون أن يدعوا عباد الله إلى أعمالهم القبيحة فيدخلوا معهم فيها وروا عن سفيان بن عيينة عن عيسى عليه السلام قال يا علماء السوء جعلتم الدنيا على رؤوسكم والآخرة تحت أقدامكم قولكم شفاء وعملكم داء مثلكم مثل شجرة الدفلي وهي شجرة مرة وحسنة المنظر والأزهار تعجب من رآها وتقتل من أكلها وروا عن وهب بن منبه عن عيسى بن مريم عليه السلام قال ويلكم يا عباد الدنيا ويلكم يا عباد الدنيا ماذا يغني عن الأعمى ساعة نور الشمس وهو لا يبصرها كذلك لا يغني عن العالم كثرة علمه إذا لم يعمل به ما أكثر أسمار الشجر وليس كلها ينفع ولا يؤكل وما أكثر العلماء وليس كلهم ينتفع بما علم فاحتفظوا من العلماء الكذبة أي اجتنبوهم الذين عليهم لباس الصوف منكسين رؤوسهم أو رؤوسهم إلى الأرض أو عليهم الغطر يطرفون من تحت حواجبهم كما ترمق الزباب قولهم مخالف فعلهم من يجتبي من الشوك العنب من يجتبي من الشوك العنب ومن الحوض للتين وكذلك لا يسمر قول العالم الكذاب إلا زورا إن البعير إذا لم يوسقه صاحبه في البرية خرج من صدره وتخلى منه وعطله وإن زرعه لا يصلح إلا بالماء والتراب كذلك لا يصلح الإيمان إلا بالعلم والعمل وإلكم يا عبيد الدنيا إن لكل شيء علامة يعرف بها وتشهد له أو عليه إن للدين ثلاث علامات يعرف بهن الإيمان والعلم والعمل أقول إن هذا الدين الحنيف قد قام على العلم الصحيح المستقيم على الجادة الحق على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه ثم العمل القائم على العلم الصحيح حتى يصح العمل فإنما قام على حق فهو حق وما قام على باطل فهو باطل والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل ونية واتباع السنة فالصلاح والبناء والتعمير أعمال صالحة قامت على علم صحيح مستقيم والفساد والتخريب والتدمير والتفجير أعمال فاسدة قامت على جهل عظيم قدم للناس في صورة علم شرعي وما بني على باطل فهو باطل والذي أدى إلى رواجها حالة إعلامية مكسفة في إظهار التدمير في صورة إيمان يدخل صاحبها الجنة فإذا صلاح الدين والدنيا لا يقوم إلا على العلم الصحيح المثمر للعمل الصحيح وهذا إنما يكون بتعليم المسلمين دينهم الصحيح الحق قال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على سلاس وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال مثل ما أنا عليه اليوم وصحابه وصلاح الدين بصلاح رجاله فإذا فسد الرجال كان البناء على المال والرمال على الماء والرمال وما لم تقم الدعوة على رجال حملوا همها ونصبها لله وحده ما استقام للمسلمين علم ولا دعوة ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين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 لم يأتوه من قبل وجهه ولا يدرون ما تأويله قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ما تدبر آياته اتباعه بعمله وإن أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه وإن لم يكن يقرأه أي يحفظه أو يستطيع قراءته كان أميا ولكن يعمل ويتبعه يقول أحدهم يا فلان تعالى أقارئك متى كانت القراء تفعل هذا ما هم بالقراء ولا الحلماء ولا الحكماء لا أكثر الله في الناس أمثالهم وروا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام لا يغرركم من قرأ القرآن يعني من حفظه وأجاده إنما هو كلام نتكلم به ولكن انظروا من يعمل به وروى الحديث الذي راه ابن حبان والبيهقي عن أنس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت ليلة أسري بيه على قوم تقرض شفاههم بمقاريد من نار كلما قرضت وفت رجعت فقلت يا جبريل من هؤلاء قال خطباء من امتك الذين يقولون ولا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون وروى عن ايوب السختياني قال لا خبيث اخبث من قار إن فاجر لا خبيث اخبث من قارئ فاجر لذلك روى الائمه عن بعض السلف كانوا يقولون على بعض هؤلاء حفاظ كتاب الله الذين يأكلون به في الدنيا القراء هم الخراء من الغائط والعياذ بالله القراء هم الخراء تنظروا إلى العمل لا تنظروا إلى الكلام وروا عن مالك ابن دينار قال لأنا للقارئ الفاجر أخوف مني من الفاجر المبرز بفجور الذي يظهر فجوره أمام الناس إن هذا أبعدهما غورا لأن هذا معلوم ظاهره أما الذي يتزين بالدين وهو من الداخل خربان هذا الذي يخاف منه وروا عن الفضيل بن عياض قال إنما نزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا وليس كذلك قيل كيف العمل به قال ليحلوا حلاله ويحرموا حراما ويأتمروا بأوامره وينتهوا عن نواهية ويقفوا عند عجائبه لذلك قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام وفي رواية من أيام عشر ذي الحج العمل الصالح المترتب على العلم الصحيح وروا عن أبي رزين في قوله تعالى يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه يعملون به حق عمله وروا عن الإمام الأوزعي قال أنبئت أنه كان يقال ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرومات بالشبهات وروا وهب بن منبه قال قال الله تعالى فيما يعيب به أحبار بني إسرائيل علماء بني إسرائيل أتفقهون لغير الدين وتعلمون لغير العمل وتبتعون الدنيا بعمل الآخرة أي تشترون الدنيا بعمل الآخرة تلبسون جلود الضعم وتخفون أنفس الزعاب وتسقلون الدين على الناس أمثال الجبال ولا تعينونهم برفع الخناصر تطولون الصلاة وتبيضون الثياب وتغتصبون مال اليتيم والأرملة فبعزتي حلفت لأضربنكم بفتنة يضل فيها رأي كل ذي رأي وحكمة الحكيم وروا عن الشعبي قال إنا لسنا بالفقاء الإمام الشعبي إمام جليل من التابعين عاصر الصحابة يقول إنا لسنا بالفقهاء ولسنا سمعنا الحديث ولكننا سمعنا الحديث فرويناه ولكن الفقهاء من إذا علم عمل وروا عن الأوزعي قال إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل هذا الذي يقع فيه الكثير ممن يطلب العلم يطلق العمل ويجادل بالباطل وروى عن زفر وكان من أئمة الحنفية ودخلوا عليه في اليوم الذي مات فيه ونفسه تغرغر في صدره فرفع رأسه وقال يا أبا نعيم وددت أن الذي كنا فيه تسبيحا وددت أني لم أتعلم ولا أعلم ولا أعلم من هذا الدين إلا العمل وددت ما كنا فيه تسبيحا كان تسبيحا يعني عملا وذكرا أكثر من العلوم الجافة عن العمل وروا عن نعيم بن حماد وهو شيخ البخارين وقد سأله سفيان بن عيينة من العالم قال الذي يعطي كل حديث حقه وروا عن سفيان الثوري وقد أرسل إليه ليحدثهم فقال حتى تعملوا بما تعلمون ثم تأتوني فأحدثكم تدنسون ثيابكم ثم يقولون تعالوا فاغسلوها وثيابك فطهر أي وعملك فطهر ومعتقدك فطهر وقلبك فطهر وروا شعبة بن الحجاج وكان أمير المؤمنين في الحديث أنه دخل عليه في اليوم الذي مات فيه وهو يبكي فقيل له ما هذا الجزع يا أبا بسطام أبشر فإن لك في الإسلام موضع فقال دعني فلو ددت أني وقاد حمام وأني لم أعرف الحديث قلت وذلك لعظم مكانة من تعلم لأنه سيسأل عن كل علم علمة وروا عن الإمام أحمد بن حنبل وقد سئل عن رجل يكتب الحديث ويكسر من التعليم فقال ينبغي أن يكسر العمل به على قدر زيادته في الطلب سبل العلم مثل سبل المال إن المال إذا ازداد ازدادت زكاته وكذلك العلم وروا عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع قال كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به ما يرون حديثا إلا يعملون به لتأتي إليهم بركته ونوره ويثبته الله في قلوبه وروا عن عبد الله بن مطرف بن الشخير أنه كان يقول يا إخوتي جتهدوا في العمل فإن يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات في الجنة وإن لم يكن الأمر شديدا كما نخاف ونحاذر لم نقل ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل نقول قد علمنا قد عملنا فلم ينفعنا وروا عن محمد بن النظر الحارثي أنه كتب إلى أخي له فقال أما بعد فإنك في دار تمهيد هذه الدنيا وأمامك منزلان بد من أن تسكن أحدهما الجنة أو النار ولم يأتك أمان فتطمئن ولا براءة فتقصر والسلام وروا عن الحسن البصري يتوسد المؤمن ما قدم من عمله في قبره إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا فاغتنموا المبادرة رحمكم الله في المهلة أي في هذه الدنيا وروى عن مجاهد في قوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا. عُمُرُكَ أَنْ تَعْمَلَ فِيهِ لِآخِرَتِكَ وروى عن مالك بن دينار قال مكتوب في التوراة كما تدين تدان ولا تزرع وكما تزرع تحصد وروى عن الحسن أنه كان يتمثل هذا البيت ويقوله إذا أصبح وإذا أمس يصر الفتى ما كان قدم من تقاه إذا عرف الداء الذي هو قاتله هذه خلاصة هذا الكتاب الجليل اقتضاء العلم العمل نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وينفعكم به وإنما خلقنا الله لعبادته قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والعبادة الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة فلا تضل ولا تميل يونة ولا يسرة عن هذا الصراط المستقيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين أستمعون القول فأتبعون أحسنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذا العيد المبارك علينا باليمن والخير والبركات وأن يجنب هذه الأمة المستهدفة من كل كافر على وجه الأرض يريدون أن يفتنوننا عن ديننا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الموحدين على لا إله إلا الله إلى أن يلقوه سبحانه وتعالى فكما تعودنا بفضله ومنه تطبيقا لسنة رسول الله أن تكون صلاة العيد في الخلاء والصلاة في الخلاة لوجود النساء وما شابه يحتاج إلى بعض المصاريف وأنتم تعلمون أنه ليس هناك صناديق للتبرعات منذ أن توليت هذا المسجد من أكثر من عشرين سنة فعندما نحتاج إلى شيء نجمع هذا المال لكي نقيم هذه الشعيرة الطيبة فمن استطاع أن يدفع في هذا الأمر شيئا فله الخير بإذن الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وإننا